بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله فإن كان عامين فإن أمتنا أن يجمع بينهما جمع سبق أن تعارض النصوص في الظاهر ونقول في الظاهر لأنها في حقيقتها ليس بينها أي تعارض لأن الله يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير لكن تعارض في فهم بعض الناس لها أو في بعضها ضعيف والآخر صحيح في ظن بينهما أن بينها تعارض أن بينها تعارضا وسبق أن الحالات أربعة وبدأ بالحاله الأولى وهي إذا تعارض عمان اثنان والجمع و والطريقة في تعرض العامين نسلك فيها ثلاثة أمور الأمر الأول اشار إليه بقوله فين أمكن أن يجمع بينهما جمع يعني بين النصين العامين مثال ذلك أنه يسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر هذا عام كل إهاب يدبغ المرض بالإيهاب الجلد جلد البهيمة أيما إهاب دبغ فقد طهر الحديث الآخر عام فلا تنتفع من الميتة بإيهاب فهنا عامان وفي الظاهرهما أن بينهما تعارض لكن الجمع بينهما أن الحديث فلا تتبع من الميتة بإهاب المراد قبل أن تدبخ وإذا دبغت قال النبي الله وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر فيتوقف فيه ذلك قال فيتوقف فيه إن لم يعلم التاريخ المراد بالتوقف هنا يعني البحث في هذين النصين فنتوقف عن إصدار الحكم الآن حتى نبحث عن حقيقة ذلك هل في أحدهما طعف أم لا مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضى حديث طلق بن علي حديث بسره وحديث طلق لما سؤال المسلم عن مس الذكر قال هو بضعه منك يعني لا ينقض الوضوء فأتانا عامان لا يمكن الجمع بينهما هذا ينقض الوضوء هذا لا ينقض الوضوء نبحث فيهما فبعد البحث تبين العلماء أن حديث بسرة وهو أن مس الذكر ينقض الوضوء صح من حديث طلق فحديث طلق ضعيف والطريقة الثالثة إن علم التاريخ فينسخ، أي نلغي الحكم المتقدم بالمتأخر. مثال ذلك قال سبحانه الذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجه متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني عدة المتوفى عنها زوجها. عاما كاملا والآية الأخرى والذي توفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وهنا علم المتقدم من المتاخر وهو أن النص الأول نسخ منسخ فهو متقدم وكان يسلم يفتي بعدة المتوفاة وكذا الصحابة أربعة أشهرين وعشرة فدل على نسخ الآية المتقدمة لأنها فدل على نسخ الآية المتقدمة ونتوفن منكم ذرون أزواجهم وصية لأزواجهم فهذه هي طريقة الجمع بين النصين العامين المتعارضين في الظاهر في احدث الطرق نعم والله عالم صلى الله عليه وسلم